أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا قال إن سألتك عن شيء بعدها تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية لا استطعما أهلها فأبوا أن فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها هدا وأن يريد أن ينقض فأقامه قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا قال هذا فراق بيني سغنبئك بتأويل ما لم تستطح عليه صبرا أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك وكان وراءهم ذينت غضبا وانما الغلام فكان ابواه منيف خشينا ان يرهطوا ما وكفرا فاولجنا ان يبلغهما ربهما خيرا جاءت واظلم السماء وانما جدعه فكان غلاما يتيم من في المدينه وكان تحته كنز لهما وكان ابوهما صالحا وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغ أجدهما ويستخرج أكندهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تستح علي صبرا ويسألونك عن ذي القرنين قلت أسعو عليكم منه ذكرا إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا فأتبع سببا حتى والشمس وجداته في عين حمئة ووجد عندها طوما قل لا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تستخذ فيهم حسنا قال أن انما سوف نعذبه ثم يرد الى ربه فيعذبه عذابا ندرا وانما من امن وعمل صالحا فله جزاء الا حسنى وسنقول له من امرنا يسرى ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ مضلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها شترا كذلك وقد أحطنا بما لديه خضرا ثم أسبع سببا حتى إذا بلغ بين السجين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفطهون قولا قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفتدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم ستا قال ما مكنني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم آتوا لي زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا حتى إذا جعله نارا قال آتوا لي أفرز عليه قطرا يَا وَا وَمَا اسْتطاعُ لَوْ نَقْضَا قَالَا هَذَا وَعْدٌ مِنَ الرَّبِّ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّي جَعَلَهُ دَكَّاءَ كَانَ وَعْدُ رَبِّي حقا وترتنا بعضهم يومئذ يمود في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا وأرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا الذين كانت أعينهم في غطاء لِكِ وَكَانُوا لا يَسْتَطِيعُونَ سَمْعَا أَفَحَسِبَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَن يَتَّخِذُوا عِبَادِي مِن دُونِي أَوْلِيَاءَ إِنَّا أَعْتَدْنَا أَلَهُمُ النَّذِيرُكُمْ بِالْأَسْرَارِ أَعْمَالًا الَّذِينَ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُحْسِنُونَ كَلَّا إِنَّهُمْ عَن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 لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنزل البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى يعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا بسم الله الرحمن الرحيم كامل عبده ذكريا إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهنى العظم مني واشتعل الوقت شيئا ولم أكن بدعائك رب شقيا وإني افت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عابرا فأبني من لدنك وليا يلت لي ويلت من آل يحفوب واجعله رب رضيا يا بغلام اسمه يحيا لم نجعل له من قبل سميا قال رب أنى يكون لي غلام وكانت رأتي عاخرا وقد بلغت من الكبل عتيا قال كذلك قال ربك هو علي عين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا قال رب اجعل لي آية قال آية كأن لا تكلم الناس فخرج على قومه من الإحرار فأوحى إليهم أن تذبحوا بكرة وعجيا يا يحيى أخذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم طبييا وَحَنَانًا مِّن لَّدُنَّا وَذِكْرَىٰ وَكَانَ تَقِيًّا وَذَوًا بِوَالِدَيْنِ وَلَمْ يَكُن جَبَّارًا عَصِيًّا وَسَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَيَوْمَ يَمُوتُ وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا ونقر في الكتاب مريم إذ انتبذت من آلها مكانا شرقيا فاستطلت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا أعود بالرحمن منك إن كنت قَالَ قال إنما أنا رسول ربك لآبلك غلاما ذكيا قالت أنا يكون لي غلام ولم يمسكني بشر ولم قال كذلك قال ربك هو علي أيده ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا فحملته فانتبذت به مكانا قالت يا ليتني ميت قبل هذا وكنت نسيا منسيا فنادا من تحتها تحزني قد جعل ربك تحتك سريا ومسي في بي جنى نخلت تساقط علي في قضا جنيا فكلي واشربي وقري عينا فجئ ما توى من البشر احد اتركوني اني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا فأتسه قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا يا أخت هارون ما كان أبوك وأسوء ما كانت أمك بغيا فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهج صبيا قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مبارسا أينما كنت وأوصاني بالصلاة واللكات ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم أولدت ويوم أموت ويوم أبعت حيا زَارِ عِيسَى بن مَرْيَمَ قَوْلَ الْحَقِّ الَّذِي فِيهِ يَمْتَرُونَ مَا كَانَ إِلَّا أَنْ يَشِئَ اللَّهُ أَنْ يُخْرِجَ بِهِ الْحَقَّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ إِذَا قَضَى أمرا فإنما يقول له كن فيكون وَإِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ هَذَا خِرَاقٌ مُتَّكِيمٌ فاختلف الأعزاب من بينهم فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم أسمع بهم وأبطي اليوم يأتون نالا في الظالمون اليوم في ضلال مبين وأنزلهم يوم الحسرة إذ قطي الأمر وهم في غفلة وهم لا ومن عليها وإلينا يرجعون وانكم في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا إذ قال لأبي يا أبت لم تأبد ما لا يسمع ولا يبطر ولا يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني آلك صراطا سويا يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا يا أبت إني أخاف أن يمست عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا قال أراغب أنت عن آلية يا إبراهيم لئن لم تنفق لا ارجو منك واجرني مذيا او لا سلام علي ساتستر في ظل ربي ان كان بي حفييا واحتج وما تذعون من دون الله وادعو ربي عسى ان لا فلما اقتد لهم وما يعبدون من دون الله وآبنا لهم إسحاق ويحكوب وكلا جعلنا نبيا وآبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا وازكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا وناديناه من كان بالطول الأيمن وطربناه نبيا ووهبنا له من رحمتنا وانكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوحب وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا وانكر في الكتاب إدريس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 ومن من حملنا مع نوح ومن ذريك إبراهيم وإسرائيل ومن من ندينا ولكبينا إذا كسنا عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا فخلق بعدهم خيط أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف ينقون غيا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا جنات عليهم التي وعد الرحمن عباده بالغيب إنه كان وعده مأسيا لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما ولهم رزقهم فيها مكرة وعشيا إِلَى الْجَنَّةِ الَّتِي نُودِتُ مِنْ عِبَادِنَا مَنْ كَانَتْ تَقِيًّا وَمَا نَتَنَزَّلُ إِلَّا بِأَمَلِ رِضْضِكَ لَهُ مَا بَيْنَ أَيْدِينَا وَمَا خَلْفَنَا وَمَا بَيْنَ ذَلِكَ وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا وفق السماوات والعرض وما بينهما فاحبته وفق بالعبادته هل تعلم له شميا ويقول الإنسان أئذا ما ميت لسوف أخرج حيا أولا يذكر أنا خلقناه من قبل ولم يكن شيئا فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جتيا ثم لننزعن من اتَّخَذَ مِنْ أَمْرِهِ أَمْرًا وَمَا يَعْقِلُ يَا ثُمَّ لَنَحْنُ أَحْلَمُ بِالَّذِينَ هُمْ أَوْلَى بِأَصْلِيَّا وَإِنَّ لَكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مقضيا اُمَّن نُنَجّي الَّذِينَ اتَّقَوْا وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٌ قَالُوا الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا فَرِيقَيْنِ خَيْرٌ مَّقَامًا وَأَحْسَنُ نَدِيًّا وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُم مِّن كُلِّ قَرْيَةٍ أَحْسَنُ أَسَاسًا وَرِئَاءَ قُل لَّن تَكُونُوا بَغَاءَ حَتَّى يَمُدَّ لَكُمُ حتى إذا رأوا ما يوعدون إما العذاب وإما الزاعة فسيحلمون من هو شعر مكانا وأضعف جندا ويزيد الله الذين اهتدوا وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِندَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ مَّرَدًّا فَذُوقِ الْعَذَابَ الَّذِي كُنتَ تَكْفُرُ بِهِ وَقَالَ لَأُوتَيَنَّ مَا لَهُ وَلَدًا أَفَجَعَلَ الْغَيْبَ أَمِ ٱتَّخَذَ عِندَهُ رَحْمًا قل لا ما يقول وانا مد له من العذاب مدا ونيته ما يقول ويهتينا فردا وتتخذون من دون الله الية ليفودوا لهم عزا كذا فيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا ألم ترعننا أرسلنا الشياطين على الكافرين تعزهم فَلَا فلا تعجل عليهم إنما نعز لهم يوم نحشر المستقين إلى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين إلى جهنم ولدا لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن حدا وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِذَا تَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ وَتَنشَقُّ الْأَرْضُ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ وَجَاءَ أَمْرُ رَبِّكَ وَعْدًا حَقًّا كَمَا أَنْتَ عَلَى نَفْسِكَ حَفِيظٌ فَمَا والسماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا لقد أحطاهم وعدهم عدا وكل أم آتي يوم القيامة فردا إن الذين آمنوا ق يعَاتِ سيعَدَم وَم مَُّ فََّ ماَا يَرنا بِثَان كَجّ بَجّ وَرل المُجتَّثينَ وَتُزِ رجْن قَومًا وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قُرُونٍ ۚ هَلْ تُحِسُّ مِنْهُمْ مِنْ أَحَدٍ أَوْ تَسْمَعُ لَهُمْ رِكْزًا ﴿14﴾ بِسْمِ اللَّهِ <تصفيق> طه مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والثماوات العلا الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت السرى وَإِن تجهر بالقول فإنه يحلم السر وأخفى الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنا وعن أتاك حديث موتا إذ رعا ناوا فقال لأهلهم إني أنثنى والعلل لعلي آتيٌ منها قبرس أو أجد على الناس هدا فضمن أتى أنادي يا موتا إن فاخلح نحليك إنك بالواد المقدس طوا وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقن الصلاة لكري إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجذى كل نفس بما تسعى فلا يخذنك عنها من لا يؤمن بها واتبعها وهو فتردى فما تلك بيمينك يا موسى قال هي عصايا أتوسع جاء عليها واهش بها علا ونمي وفيها ماء غير آخرا فَايا اذكر يا موسى فاقلف اذا هي حيه تسعى قل قلها ولا تقف سنعيدها كيره الاولى وَاضْمُمْ يَدَكَ إِلَى جَنَاحِكَ تَخْرُجُ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ آيَةً أُخْرَى لِنُرِيَكَ مِنْ آيَاتِنَا الْكُبْرَى إِذْ هَادِيَةَ الْفِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَى قَالَ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي ويسجر لي أمري وحلو العقدة من لساني يفقه قولي وجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أشدد به أجري وأشركه فيه 113. كي نتفحك كثيرا 114. ونذكرك كثيرا 115. إنك كنت بما بصيرا 116. قال قد أوتيت سؤلك يا موسى ولقد مننا عليك مرة أخرى إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى أنقل فيه بالتابوت فطل فيه في اليم فليلقي اليم بالساح ليأفزه عدو لي وعدو له عليك محبة منه ولي على عيني اذ تمشي اختك فتقول هل ادلكم على من يدخله فواجهناك الى انك كيس طوعا عينها ولا تحزن وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك غتونا فلبست سنين في أهل مرينة ثم جئت على قدري يا موسى فاصنعتك اذهب انت وا قومك باياتي ولا تنيا في ذكري اذهب الى فرعون انه طغا تقول لا له قول الذين لعل يتذكر او يخشى قال ربنا ان <تكّنى> لا نخاف ان يفظ علينا او ان يظلم <تصفيق> قال <قولت>: لا تخاف انني معكم اسمع وارى فتي <فأتياه> او فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم قد دئناك بآية من ربك والسلام على من استبع الهدى إنا قد وحي إلينا أن العذاب على من قال فما الربكما يا موسى قال ربنا الذي أعطى كل شيء ثم هدا قال فما باني قرود الأولى قال علمها عند ربي تَبَارَكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ مَهْدًا وَسَلَكَ لَكُم فِيهَا سُبُلًا وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فأخرجنا به فأخرجنا به من نبات شتى كلوا ورعوا أنعامكم إن في ذلك لآيات لأولنها منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم ساوة أخرى وَلَقَدْ أَرَيْنَاهُ آيَاتِنَا كُلَّهَا فَكَلَّبَ وَأَبَى قَالَ أَجِئْتَ لِتُخْرِجَنَا مِنْ أَرْضِنَا بِسِحْرِكَ يَا مُوسَى فَلَنَسْأَلَنَّكَ بِسِحْرٍ مِّثْلِهِ فَاجْعَلْ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ مَوْعِدًا لَّا نُخْلِفُهُ نَحْنُ وَلَا أنت مكانا سوا قال موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس بحا فتغلى فرعون فجمع كيده ثم أتى قال لهم موسى ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسكتكم بعذاب وقد خاب من افترى فتنازعوا أمرهم بينهم وأسروا النجوى قالوا إن هذا لتاحران بسحيما ويلهبا بطريقتكم المسلا فأجمعوا كيدكم ثم أتوا صفا وقد أفلق اليوم من استعلا قالوا يا موسى قال بل ألقوا فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحيهم أنها تسعى فأوجت في نفسه خيفة موسى قلنا لا تخف إنك أنت وألق ما في يمينك تلقف ما فنعوا إنما فنعوا كيد شاحر ولا يفلح الساحر حيث أتى فألقي السحرة سجدا قالوا آمنا بربنا عون أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلأخط عن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم ولأصلبنكم في كلوع النخل ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبطى قالوا لن نؤذرت على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فاغضما أن تطار إن إنما تقضيها لإلحية الدنيا إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير وأبطى إنما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 تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء من تلكى ولقد أوعينا إلى موسى أن أسرئ عبادي فاضرب لهم طيطا في البحر يبسا فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا لا تخاف دركا ولا تخشى فأتبعهم فرعون بدنوده فغشيهم من اليم ما غشيهم فأضل فرعون قومه وما هدا يا بني إشائي لقد أنجيناكم من عدوكم ووعدناكم جانب الطول الأيمن ووعدناكم جانب الطول الأيمن ونزلنا عليكم المن والسلوى كله من رجل فَإِذَا جِئْنَا وَلَقْنَاكُمْ وَلَا تَطْغَوْا فَيَصِلَ عَلَيْكُمْ غَضَبِي وَثُمَّ يَحِلُّ عَلَيْهِ غَضَبِي فَطَغَى هَوَى وَإِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِينَ ٱسْتَغْفَرُوا وَآمَنُوا وآمن وَعَمِلُوا صَالِحًا كُنْتُمْ فِيهِ كَذَا وَمَا أعجلك عن قومك يا موسى قال هم أولئي على أسري وعجلت إليك رب سربا قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك فرجع موسى إلى قومه غضبان أسفا قال يا قوم ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا أفطال أَمْ العاد أم أردتم أن يحل عليكم غضاء من ربكم هُوَ مَنْ أَخْرَجَكَ بِمَا لَمْ تَكُنْ لِتُخْرِجَ وَلَكِنْ لِنَقْضِ مِنَّا أَوْزَارًا مِنْ جِيرَةِ فقلفناها فكذلك ألقى السامر فأخرج لهم عجلا جسدا له قوار فقالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسي أفلا يرون أن لا يربع إليهم قولا ولا يملك لهم ضررا وَلَا الضَّالِّينَ وَلَقَدْ قَوْلُ لَهُمْ مَا يَقُولُونَ مِنْ قَبْلُ يَا قَوْمِ إِنَّمَا فَتَنْتُكُمْ فِي وَأَنَّ رَبَّكُمْ الرَّحْمَانُ فَاسْتَغْفِرُونِ وَأَصْلِحُوا أَمْرِي قَالُوا لَن نَّزَرَ عَلَيْهِ حتى يرجع إلينا موسى قال يا هارون ما منعك إذ رأيتهم طلوا ألا تستجعل أفعصيت أمري قال يا ابن أم لا تأخذ بنحيتي ولا برأتي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 قال أفرت بِمَا لم يمحوا به فقبضت قبضة من أسل الرسول فنبذتها وكذلك سولت لي نفسي قال صلاب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساء وإن لك موحدا وانظر الى ايلىك الذي وانت عليه عاكفا لنخلفن لو ثم لمنث فنه في اليم من الفاء انما الله الذي لا يَعْلَمُ كُلَّ شَيْءٍ عِنْمَا كَذَلِكَ نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ مَا قَدْ شَذَّ وَقَدْ أَتَيْنَاكَ مِنْ لَدُنَّا ذِكْرًا مَنْ أَعْرَضَ عَنْهُ فَإِنَّهُ يَحْمِلُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْرًا خالدين في وساء لهم يوم القيامة حملا يوم ينفق في الصور ونحفر المجرنين يومئذ زرقا كتخافتون بينهم إن لبستم إلا عشرا نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَقُولُونَ إِذْ يَقُولُونَ أَمْسَنَهُمْ طَرِيقًا إِلَّا بِالظُّلُمَاتِ إِلَّا يَوْمًا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ فَقُلْ يَنْسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا فَتَرَىهَا قَعْقَعًا صف صَفًّا لا ترى فيها عوجا ولا أمسا يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له فخشرت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أدن له الرحمن ورضي له قولا يحلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما وعلى في الوجود الحي القيلون وقد خاب من حمل وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا يَصَافَهُ الْمَوْءُ وَلَا هَضْمًا وَكَذَلِكَ نَنَزَّلُ الْقُرْآنَ عَرَبِيًّا وَفَصَّلْنَا فِيهِ مِنَ الْوَعِيدِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ أَوْ يُحْدَثَ لَهُمْ ذِكْرًا فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ وَلَا تَحْزَنْ بِالْقُرْآنِ مِنْ قَبْلِ أَيِّ قَضَاءٍ إِلَيْكَ وَحْدَهُ وَهُوَ الرَّبُّ ذِي جِنَانٍ وَلَقَدْ أَهْدَيْنَا فنسي ولم نجد له عزما وإن قلنا للملائكة اشتدوا لآدم فسجدوا إلا إبليت أبا فقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزودك فلا يفرج لكما من الجنة فتشقى إنها كأن لا تجوع فيها ولا تأرى وأنك لا تغمأ فيها ولا تضحى فوشوس إليه الشيطان قال يا آدم الأدل على شجرة الخلد وملك لا يبنى فأكنا منها فبدت لهما سوآتوما وطفقا يخطفان عليهما من ورق الجنة فعطا آدم ربه فغوا ثم اجتباه رفه فتاب عليه وادا قال اهجطا منها جميعا بعضكم لبعض علو فإما يأتينكم مني هدى فمن استبر هدايا فلا يضل ولا يشقى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 قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتا وكذلك اليوم تنتا وكذلك نجلي من أسرق ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أَفَلَمْ يَهْتِ لَهُمْ كَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنَ الْقُرُونِ يَمْشُونَ فِيهِ مَتَاتِنِهِمْ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِأُولِنُّهَا وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَكَانَ لِذَامًا وَأَجَلٌ مُسَمَّا فاصبر غلى ما يقولون وتبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى ولا تمتنع إليك إلى ما أجواجا منهم ذهوة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه وللق ربك خير وأبطى وأمر أهلك بالصلاة واختبر عليها لا نسألك للقاء نحن نرزقك والعاقبة للتقوى وقال يوم لولا يأتينا بآية من ربه أوم تأتي بينتنا في الصخ في الاولى ولو ان ما بعذاب من قليل قالوا لا كان ربنا لولا ارسلت الينا رسولا فنستبع اياتك يا نؤمن ان نذل ونخزى قل قل مترددوا فتولوا فستعلمون من أصحاب الصراط التوي ومن اهتدى ردق الله العظيم